إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعض فنتكلم في هذه القضة القضة الثامنة القضة التاسعة،, التاسعة من سلسلة عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعينها عن أنهار الجنة وعيونها وأصناتها ومجراها الذي تجري عليه كما بواب بهذا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 وفي موضع تجري تحتها الأنهار وفي موضع تجري من تحتهم الأنهار فهذا يدل على أمور على أمور أحدها وموجود الأنهار فيها حقيقة الثاني أنهار جارية لا واقفة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 وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كما هو في النار وسقى ماء الحميم فتقطع اعماؤهم هذا مثل ضربه الله عز وجل لانهار الجنه وكما قال نمل عليمه السعدي نعم رحمه الله في معنى قوله مثل الجنة قال أينعتها وصفتها الجميلة فمعنى مثل الجنة أي صفة الجنة هذه فقال ابن القيم رحمه الله فذكر سبحانه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 مواني يصير قارصا ووافة الخمر من كراهة مذاقها والمنافي في اللذة وشربها ووافة العسل, العسل عدم تصفيته وهذا من ايات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها في غير أخدود وغير مجرى وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها وانتما ينفي عن خمر الجنة من جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول والإنزاف والإنزاف وعدم اللذة فهذه خمس آفات ومن آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها ولا يطيب لشيء لام ذلك الا بالنظم ثم ذكر بعض اثات الخمر الى ان قال فهي اي الخمر جماع الاسم ف الشر وهو سلابه النعم وجالبة النقم ولو يكن من رضائلها إلا أنها لا تجتمع وهي خمر الجنة في جوك عبد وكما ثبت عنه أنه قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى وأفات الخمر أضعاف وأضعاف نعم أضعاف أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خمر الجنة فإن خيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن فما فائدة قولي غير آس الماء الجاري وإن كان لا يأسا فإنه إذا أخذ منه شيء وطال مكسه أسن أسن وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكسه ما طال وتأمل اجتماع هذه الأنهار أتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي أفضل أشربة الناس فهذا لريهم أي الماء وطهورهم هذا لريهم وطهورهم وهذا لقوتهم وغذائهم وهذا للذتهم وصرورهم أي الخمر وهذا لشفائهم ومنفعتهم هي العصر أوه. نعم الله أعلم انتهى <تصفيق> كلام ابن قيم فاذا قلت من أين تنبع أمهار الجنة أوه. يعني ما هو من أين نبعها من أين تنبع فالإجابة <تصفيق> أيضا كما قال ابن قيم وهو أنهار الجنة من تتفجر من ثم تنحذر إلى أقصى درجاتها كما روى البخاري في صحيحه ومن حديث أبي ورينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض إذا سألتم الله فاسألوا الفردوسة فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة قال الحافظ في فتح البارد قوله ومنه تفجر أنهار الجنة ومن أي من الفردوس ووئم من زعم أن الضمير للعرش يعني منه من الفردوس ليس من العرش وقال أيضا فإن الضمير للفردوس جزما ولا يستقيم أن يكون للجنان كلها هذا يدل على أن أنهار الجنة تفجر من الفردوس الذي هو في أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وهو أيضا يدل على هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سعيد وقتال حديث سعيد وقتال من حديث سعيد وهشام عن قتال عن شعبة عن أنس بن مالك عن مالك بن سعصع رضي الله عنه هو حديث طويل وهو شهيدي منه انه صلى الله عليه واله وسلم قال رفعت لي سدرة المنتهى فاذا نبقها كانه قلال هجر فاذا كأنه قلال هجر وإذا ورقها كانه اذان الفيون في اصلها اربعه انهار نهراني ظاهران ونهران باطنان فقلت لجبريل ما هذا واي فقال اما الباطنان ففي الجنه واما الظاهران فالنيل والفرات وقد وهم ابن قيم الجوزية رحمه الله حيث, حيث عزى هذا الحديث إلى حديث شعبة عن قتاد عن أنس أي هذه الرواية وأما رواية شعبة عن قتاد عن أنس وهي التي أخرجها البخاري وأيضا في هذا اللفظ أنه قال ورفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان أما الظاهران النيل والفراغ أما الباطنان ففي الجنة وأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه خمر وقدح فيه عسل فأخذت القدح الذي فيه اللبن فشربته فقال جبريل أصدت الفطرة أنت أمتك هذا هو حديث شعبة عن قتاد عن أنس وأما حديث سعيد وهشاب عن قتاد عن أنس عن, عن مالك بن صعصاو الذي ومكرناه أنف وفي رواية مسلم في حديث مالك بن صعصع محدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أن وراء أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنا فأشكل من قوله يخرج من أصلها في رواية مسلم فقال النووي في شرحه على مسلم <تصفيق> وهكذا هو في أصول صحيح مسلم يخرج من أصلها والمراد من أصل صدرة المنتهى كما جاء مبينا في صحيح بخاري وغيري أي في الأصل الذي عند صدرة المنتهى الذي عنده الفردوس الفردوس الأعلى وقال القاضي عياد <تصفيق> هذا الحديث يدل على أن أصل صدرة المنتهى في الأرض بخروج النيل والفراط من أصلها فقال النووي متعقبا القاضي عيارة هذا الذي قاله ليس بلازم بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها أي الذي في الجنة عند صدرة المتافر عند الفردوس ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها وهذا لا يمناه عقل ولا شرع هو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه وان قال وقال الحافظ في الفتح بيحتمل فيح ان تكون سدره المنتهى مغروسه في الجنه وان تخرج من تحتها فيصح انها من الجنه فان تكون أن يكون أصل صدرة المنتهى في الفردوس الذي منه تتفجر هذه الأنهار وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة تزاد هنا في هذه الروايه سيحان وجيحان فياتي بيان المعنى المتعلق المتعلق به ما فيما يلي ان شاء الله تعالى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بعد فقد قال النووي رحمه الله في شرح الحديث السابق <تصفيق> قال قال قال صاحب نهاية الغريب سيحان وجيحان مهران مهران بالعواصم عند المصيصة وترسوس واتفقوا من كلهم لما لأن جيحون من بالواوي نهر وراء كرسان منندبلق اتفقوا على انه غير جيحان ومما ذلك سيحون, سيحون غير صيفان وفي سيحون وجيحون سيحون وراء كرسان وهذا بخلاف سيحان وأما قول القاضي عياض وهذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام وفنيل بمصر والفراط بالعراق وسيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان ففي كلامه انكار من أوجه أحدها قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة هكذا قال النووي والثاني قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون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 وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان بكروا مع القاضي عياد أحدهما أن الإيمان عم بلادها او الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة قلت هذا تأويل بعيد يخالف ظاهر النص قال النووي والثاني هو الأصح نقلا عن القاضي أي هذا على ظاهريها وأن لها مادة من الجنة وأن لها مادة من الجنة والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل الصنة وهكذا قال النووي رحمه مرجحا قول أهل الصنة أنه الحديثة على ظاهره أن هذه الأنهار والأربعة لها مادة من الجنة والجنة مخلوق الآن وكيف تستمد هذه المادة من الجنة هذا غيب لم يعلمنا لم يعلن الله إياه لم يعلن الله إياه لا نعلم كيف هذا وإنه ولكننا نؤمن, نؤمن به كمجة. وأنا أعتقد أن هذه الأنهار من الجنة وقد أخرج البخاري أيضا من خديثي شيبان عن قتابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال فأتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلي مجوفاه أوه. فقلت يا ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر هذا الكوثر نهر آخر في الجنة أيضا بخلاف هذه الأنهار الأربعة التي أصلها في الجنة وقد أخرج أيضا المخاريو هذا الحديث من رواية همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة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 فإذا طينه أو شك الراوي أو طيبه فإذا طينه أو طيبه نزك أظفر وأيضا أخرج البخاري من حديث أدي عبيدة عن عائشة رضي الله عنه أنه سئلت عن قوله تعالى وأن أدي عبيدة سألها عن قوله إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فقالت نهر نهر أغطيه, أغطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه ضر مجوب آنيته كعدد النجوم وأخرج مسلم من حديث المختار ابن فلفل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أعرف فلما رفع رأسه متبسما قال قلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال أمزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ وَالْأَبْطَرِ ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمك يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقول أي الله عز وجل ما تدري ما أحدثت بعدك أي أمتك ما تدري ما أحدثت بعدك فهذا الحديث هو أيضا يدل على أن الكوثر نهر من أنهار الجنة وأن منه يخرجون من حوض في عرصات يوم القيامة آنيته عدد النجوم يشرب منه المؤمنون الذين يريدون على الحوض ويمنع منه أهل البدع والمحذفات الذين أحدثوا في هذا الدين ما ليس منهم في هذه الأحزاب والفرق. التي فرقت المسلمين فإنهم متوعدون بالحرمان من الشرب من من الكوفر في عرصات يوم القيامة فهذه خطورة البدعة خطورة التفرق والتحذب على مناهج مبتدعة مخدفة ما الله في عام السلطان يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا لأنهم حاربوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا سنتهم وكانوا كل حزب مما لديهم فارقون نسأل أن يكفينا شر التحذب والبدع وأن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابه وصحابه